ل و س و ع ه ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم ا ل ا ن ا ل ر ح م ا ل م ي و ه ل 朝の暮らしを楽 ب む街に戻ってきているのですが今日はね Thank y it. على ك موسوعه النابلسي ك ت للعلوم الاسلاميه اذهب <تصفيق> الانسان Thank you. h い話。